السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمه الإيمان وعلى نعمه الإسلام وعلى نعمه القرآن يا ربي لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الاله إلى يوم الدين ثم اما بعد في لقاء في احد البرامج الاجنبيه الشهيرة جدا مع واحد من اغنى المليارديرات العالم المحاور والمذيع بيتكلم معاه فبيقول له انت وصلت للثروه الرهيبه دي ازاي ازاي حققت الثروه ديت فقام طلع دفتر شكات من جيبه وطلع قلب وقال له خد اكتب المبلغ اللي انت عايزه اي مبلغ هتكتبه مهما كان انا هدوله المحاور مسك دفتر الشيكات ومسك القلم ومسكه زي المبهوت يعني بدا يعرق بدا يتردد بدا يترتب هو يعمل ايه وفي الاخر ما جرؤش ان هو يعمل الموضوع ده ورجع له دفتر الشيكات والقلم قال له بص هو امتى جاتلك الفرصه وانت اللي ضيعتها انا لو مكانك كنت كتبت المبلغ اللي انا عايزه انا وصلت للي وصلت دي لا. ليه ده؟ ليه ده لان انا عمري ما ضيعت فرصه اتفتحتلي في حياتي طبعا كل ده باذن الله سبحانه وتعالى ولكن يا جماعه الحياه فرص الدنيا فرص احنا ما خدناش غير فرصه واحده بس حياتك ده هي. عمرك ده هو. هو الفرصه الوحيده لازم تحقق كل اللي ربنا طلبه منك في عمرك ده اهو ادي البخاري لازم كل اللي في ده يا جماعه يتحقق في عمرنا ده هو اللي احنا عايشينه والا مش عايزين ان بيوم القيامه مش عايزين نيجي يوم القيامه ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا لما يجي يقولوا لهم انورونا نقتبس من نوركم عايزين شويه نور نعدي من على الصراط ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا ارجعوا الدنيا خلاص انتهت مش عايزين نندم يا جماعه انا عايز اكلمكم الليله في موضوع خطير جدا المره دي هنخلع شويه من سلسله على فين يا شباب لأن الموضوع ممكن يهم الكبار اكتر هيهم شباب قليلين ولكن الموضوع خطير جدا موضوع لازم كلنا ننتبه ليه موضوع كل المجتمع معاقب بسبب عدم فعلنا ليه ووقت الكلام عنه في رمضان حد منكم يتوقع اني هتكلم عن ايه انا هتكلم عن موضوع في غايه الخطوره يا منع الزكاه انت ما ليه انت ليه ما بتطلعش زكاه مالك انت ليه زكاه الذهب والاساور وال سلاسل وطقم الذهب اللي في الدولاب بتاعك ما بتطلعهاش ليه المال اللي عندك والفلوس والتجارات اللي عندك ما بتطلعهاش انت ليه زكاه المواشي اللي ربنا ادها لك يا جماعه ليه ما بتطلعش زكاة, زكاه المال ليه المجتمع بتاعنا معظمه ما بيطلعش زكاه المال انا عايز احذر كل واحد ما بيطلعش زكاه المال الليلة خدوا بالكم الموضوع في غايه الخطوره ويعلم الله انا بقول الكلام ده وانا مستشعر خطوره الامر ده قد ايه واختر على كل واحد ما بيزكيش كام واحده في المجتمع بتاعنا ما بتطلعش زكاه دهبها وما بتسالش اصلا في زكاه ولا في زكاه كام واحده ما بتطلعش زكاه ماله والنتيجه احنا شفناها اهو الناس بتاكل من الزبالة والنتيجه يوم القيامه الفقير هيصبر على فقره يوم القيامه ولو في ان شاء الله في الاخره ولكن ده هيحصل له ايه انا عايز اكلمكم ده هيحصل له ايه هيحصل له ايه في كل حاجة منع الزكاه هيحصل له ايه في الدنيا تاجر ممكن يقول لك دي فلوسي انت عايز مني ايه انتوا عايزين مني ايه دي فلوسي انا مين اللي ياخد مني فلوسي انتوا عايزين واحد كان مع احد اخواننا الدعاء بيحسب له زكاته فبعد ما طلع الحاجات الثابته والاصول الحاجات اللي ما فيها حسب له اللي عليه زكاه قال 40 مليون يعني زكاته مليون جنيه قال له انت عايز تطلع مليون جنيه قال له ربنا يديك 40 مليون وزيهم حاجات على عليهاش زكاه ممكن اخسر منهم كمان ومش عايز تدي لربنا مليون جنيه يستاهل ايه ده ان هو ما بيطلعش زكاه مجرم كان في تاجر في وكاله البارح كان تاجر كبير جدا وتاجر معروف جدا وعايش لغايه الوقتي هذا التاجر ما كانش راضي يطلع زكاه ماله وكان الناس بتنصحه يعني او الدعاء او الناس المتباينه او التجار اللي بتطلع زكاه مالها بتنصحه نصائح شديده جدا في مساله الزكاه هذا الرجل الان يا جماعه بيمسح للناس عربيات هذا رجل الان رجل غلبان عايش على المعونات اللي عايش على المعونات ده عايش على المعونات ليه سبحان الله انتقام ربنا فاكرين قصه قارون في القرآن فاكرين قصه قارون من الكنوز ربنا بيقول انا اديته اديته مال صح وديته ذهب وديته فضه وديته بس ما رضاش يديني ما رضاش يدي ربنا حقه واتيناه من الكنوز ما انما مفاتحه لا تنؤ بالعصبه او القوه للانسان كل ما المال بيزيد في ايديه بيطمع اكتر ويبخل على ربه اكتر ليه يا جماعه ده ربنا بيقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صحابي البخاري اهو انا حاطط لكم قدامي دلوقتي صحابي البخاري احاديث مسلم انا حاطط لكم قدامي دلوقتي الدين الدين يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لما الادي نزلت من ضمن ما نزلت يوم اللي بيمنعوا زكاه ليه صحيح البخاري الحديث اهو من منع من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة ماله فلوسه اطيانه ذهبه طقم الذهب بتاعتها والالباط والأساور والفضه ونفله له ماله يوم القيامه جاعا اقرا لوزبيبتان فياخذ بله مزتي فياخذ بله مزتي فيقول له انا مالك انا كنزك ياخذ بله مزتي الزمتين يا جماعه اللي هم عارفين القضمتين دول عارفين لما يجي وحش يفترس غزاله يقوم ماسكها بانابه من الحتتين ده هم وبرده قالوا ان هو لحم الوش اللي هو اللحم اللي بيغطي الاكل اللي بيتمضغ بالاسنان الزمتين ده هم اللي هو زي ما قال المال اللي كان المفروض يديه لليتيم وللفقير وللمسكين ان شجاع الاقرع اللي هو تعبان سموه شجاع لانه ممكن لو دخل عليه فارس بحصان يقف في وشه وينفث السم في وشه ما بيهمش حد قمة الشجاعه قمة الاقداد شجاع اقرع قال لك اقرع الانسان الاقرع اللي مالوش شعر التعبان اللي له شعر اللي هو التعبان اللي عجس وكبر التعبان اللي مالوش شعر اللي لسه في شبابه وبصحته ده اللي عارف التعبان واعمار التعبان شجاع اقرع وفي بعض الناس قالت من كتر السم اللي في جسمه فانسلخ جلد راسه هو ببتين يا اما نقطتين سود هنا يا اما قالوا له نابين عشان يغرزهم من اهو فياخذ بلهزمتي ده في صحيح البخاري اهو يا جماعه ثم يقول انا مالك انا كنزك انا فلوسك اهي انا كنزك اهو انا طقم الدخم اللي ما رضيتش تطلعيها اهي في صحيح مسلم باق الروايه ان هو يبدا يقطع في جسمه عضو عضو يبدا يمضخ في جسمه عضو عضو في صحيح مسلم يقطعه حتت يفرمه يفرمه شفته قبل كده وحش كل كائن من الكائنات اللي افتراسها يعمل فيك اهو قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها مين اللي بيكنز يعني ايه بيكنز يعني فهمنا معنى الكلمه اللي بيكنز ان هو ما كل ما المهمات ما طلعش, طلعش طلع فيه زكاه ما هوش كنز الكنز المال اللي ما بيطلعش زكاته والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سطر في سبيل الله فبشرهم شوف كلمه بشرهم في واحد يبشر بالنار ده قمه السخريه قمه الاستهزاء قمه التهديد انت مش عارف هيحصل ايه فبشرهم بعذاب اللي بيقول عذاب مين مش واحد قادر عليك ده الملك الجليل واللي بيقول حفاب بعذاب الالم مش عذاب عظيم عذاب أليم، عذاب كيفي فبشرهم بعذاب الالم يوم يحنى عليها يوم 50000 سنة، طول 50000 سنه يوم يحنى عليها في نار جهنم كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في روايه صحيح مسلم انه من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها يا اللي عندك قطم ذهب يا عندك فلوس الذهب والفضه زي الفلوس الوقت بالظبط يا ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها إلا اتي بها يوم القيامة صفحه صفائح فيحنى عليها في النار ثم يكوى بها جباه جباههم وجنوبهم وظهورهم اسمع خمسين الف سنه خمس 1000 سنه يوم القيامه من أول الاخر عذاب منع الزكاه بيتعذب في دنيته بيتعذب في قبره بيتعذب يوم القيامه بيتعذب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيطرد منه بره بره الله سوا بيتعذب في النار لعمل جريمه عمل جريمة عظيمه عمل جريمه خطيره 50000 سنه وما من صاحب اب لله يؤدي زكاتها اللي عنده مواشي إلا اتى يوم القيامه احسن ما تكون باقوى صحه كانت فيها فتطاه باخفافها و تعضه بأفواهها تفضل تعض فيه وتطق فيه ده في مسلم يا جماعه في مسلم ف50 الف سنه كل ما انتهى عادت من أولها كل ما الفوج ينتهي يرجع تاني من الأول 50 الف سنه ترج الزجا بيتعذب في القيامة 50 الف سنه 50 الف سنه وما من صاحب شات ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا اتى يوم القيامه كاحسن ما تكون تطؤه باقدامها وتنطحه بقرونها كل ما انتهى اخرها عاد من اولها 50000 سنه حتى يقضى الى الجنه والى النار 50000 خمسين 50000 سنه, سنة عذبتي عذبي نفسك ليه تعرضي نفسك ليه عشان 2.5% بخلانين بيهم على ربنا يا تجار الاعمال اللي ربنا ادكوا اموال قارون ربنا خسف به الارض فخسفنا به وب داره الارض ليه مش عايز تدي ربنا حقه مش عايز يدي ربنا الحق في المال اللي اتاه والحق في النعم اللي ربنا ادها له المال فين يا جماعه فين المال يا محمد اللي بيس لانه مش هيتجوز لان الغني اللي كان مسؤول انه يقفله بالزكاه مكفلوش اللي وقعت في زن عشان 3 جنيه 3 جنيه عشان تأكل اسرتها دي كانت مكفوله دي في رقبه كل واحد غني ما طلعتش زكاته ماله في ميزانه يوم القيامه هيلاقيها محطوطه في زناله بكل كبيره من كمان اللي قتل عشان الفقر هو مسؤول وانت مسؤول وانت مسؤولة اللي زعلت عشان الفقر اللي انتحر عشان الفقر اللي كان في اسره وانتحر لانه ما استحملش الفقر اللي هم عايشين فيه اللي راحت للجمعيه الخيريه الراجل بيقول لها قولي اقصى اميه ليكي وانا احققها لك دلوقتي قالت له انا عايزه فراخ عايزه دجاجه طبخت لهمها الشوربه بعظم فراخ الوقت الفقر يا جماعه بيشتروا رجلين الفراخ بالكيلو رجلين الفراخ اللي احنا كنا يعني الواحد بيوصلها ممكن يقر... بيشتروها بالكيلو عشان يا ي... سبحان الملك احنا عندنا فقر بالمنظر ده في المجتمع وناس مش عايزه تادي زكاتها يبقى ده هيحصل فيهم الايه يبقى انت لما بتمنع زكات مالك وزكات تهبك وزكات رصيدك في البنك وزكات مالك وتجارتك والسيوله اللي عندك يبقى انت هيحصل فيك ايه اجرام اجرام محدش يسال عن اللي هيحصل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه لما يجي الشجاع الاقرع اللي لوزه ببتين النبين او العلامتين السود فيأخذ بنهزمته يقوم ماسك في لحمه وفي عظمه من هنا اهوت ويقول له انا مالك انا كنزك يطوقه ويلف حوالين رقبته والعص بالله ليه لانه ما طلعش الذكر طبعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له ايه شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصله في البخاري حديث الرسول أنه ياتي لا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على كتفيه بعير له رغاء يقول البعير قاعد مأمن يقول انقذني يا رسول الله اغفر لي يا رسول الله مطمعت الزكاه ليه شايل زكاي شايل المال اللي ما رضاش يطلع فيقول لا املك لك شيئا قد بلغتك قال لك في شرح صحيح البخاري قال لك ان معناها ان ده ما فيش امل في نجاته كلمه النبي لي لا املك لك شيئا معني ما فيش امل في نجاتك ولا اعوذ بالله قد بلغتك ولا ياتينا الا يوم القيامة يحمل على رقابته حمل شال المال اللي ما طلعش زكاته على رقبته حتى لو انكسرت رقبته شايل على رقبته بشات لها لها رغا او كما قال عليه الصلاه والسلام يقول انقذني يا رسول الله أو بشات لها يعار يقول انقذني يا رسول الله فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك موضوع انتهى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 لا املك لك من الله شيئا يقول لا املك لك من الله شيئا يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم اذ ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام ما من مانع زكاه او ما من رجل لا يؤدي زكاته ما كما قال عليه الصلاه والسلام الا قوي من ظهره اسمع حتى ينفذ من جنبيه لغايه ملكي والنار تطلع من جنبيه وقويه من كفاه حتى ينفذ من جبهاته لغايه ما العذاب يعني تخيلوا يخترق كل عظمه وكل لحم وكل مخه ويطلع من جبهته ولا اعلم بالله ده العذاب ده فين يا رسول الله العذاب ده في النار الرسول ما قالش في القبر في كله في كله يا جماعه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ترك الصلاه واحد ماسك صخرة وقائم على راسه يهوي بها على راسه يحطم راسه لغايه ما يبدأ راسه تنمو من جديد يقوم نازل بالصخره عليه تحت التراب مازه يحدث الأرض الارض اللي ما بيطلعش زكاه ماله في القبر يحصل ايه اللي ما بيطلعش زكاهت ماله هيتختم له بايه في الدنيا اللي ما بيطلعش زكاهت الله صلى الله عليه وسلم اللي ما بيطلعش زكاهت ماله هيعدي من على الصراط ازاي اللي ما بيطلعش زكاه ذهبها وزكاه على الميزان اللي ما بيطلعش زكاهت ماله عمل الله ينظر عن يمينه وعن شماله لا يرى الا الفقراء اللي ارتكبوا الكبائر بسبب وهم محاسبين طبعا كلهم ولكن هو كمان محاسب على الجرايم دي لانه كان ممكن يمنع نص الكبائر اللي في المجتمع لو طلعوا زكاه مالهم لو الأغنية طلعوا زكاه كانت مالهم مش هنشوف الناس بتاكل من الزباله الفجر كل يوم لو الأغنية طلعوا زكاه كانت مالهم مش هنشوف الست الفقيره اللي قاعده تتكلم واحده فقيره ثانيه بتقول لها انا وولادي مقطعينني عشان اعمل لهم بطاطس محمره ما هيش قادره تجيب لهم زيت اللي فيه البطاطس اللي بتاع, بتاع بتاع بتاع الطعميه السواد اللي بيسبب السرطان تحط نقطتين على الفول نقطتين على الأكل اللي بيتاكلوا عشان الصاده بتاع الاكل الصاده بتاع اكل الفقراء عشان يدل الفقر يخف شويه سبحانك يا اخوانا يا اخوان عايزين ننتبه يا عايزين ننتبه اللي ما بيطلعش والقضيه مش قضيه زكاه بس واللي معاه فلوس كتير وشايف الفقر ومش هيطلع زي ما ابو ذر راح مره والنبي عليه الصلاه والسلام جالس فلقى النبي بيقول هم الاخسرون ورب الكعبة ابو زهر ترعب حاسس ان خلاص هلك ده في حاجه نضعت ولا ايه فقال منهم ابي انت امي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأكثرون اموالا إلا من قال بيديه هكذا وهكذا اسمع وهكذا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 قالوا صحابي بيقول له ابايعك يا رسول الله بس في حاجتين في الدنيا ما اقدرش اعملهم الصدقه اللي هي الزكاه يعني كان اسمها الزكاه كانوا مسموها صدقه والجهاد ما اقدرش يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحب ايده من ايده كان هيبايعه سحب ايده على طول يعني النبي تيجي تسلم عليه واللي با يسحب ايده ما يبتش ايده فيك ما يسلمش عليك انت ابو بكر حارب اللي زيك انت يا مبكر تحارب بالسيوف اللي زيك اللي ما بيطلعش زكاه اللي بيطلعوا زكاه مالهم يعني انت لو ابو بكر كان موجود يعني انت يوم القيامه لا يمكن تحشر مع ابو بكر لا يمكن تحشري مع عمر لا يمكن تحشروا مع الصحابه لو فضلتوا ما طلعوا زكاه مالكم ده ابو بكر لو كان عايش كان قتلك بالسيف عشان الزكاه كان قتلك بالسيف زي بمنع الزكاه هتحشر معايا يبقى انت يوم القيامه بعيد عن كل دول انت مع مانع الزكاه هتبقى مع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 من ثمن ابواب في جنة رضوان اسمه باب الصدقه باب صحى الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري باب الصدقه باب من ثمن ابواب اللي بيطلع ثكناله يعني تمن نعيم الجنه ب 2.5% في باب الفلوسك تمن نعيم الجنه ب 2.5% من مالك تخيلوا يا جماعه ايه السهوله دي ايه اليسر ده ايه اليسر ده يا جماعه التيسير ده كان في واحد في الصعيد وكان بيطلع ذكاتله كام ده كان في الخمسينات أو الستينات ايام ما كانش يعني الوقت ممكن تلاقي ناس بتطلع أيام ما كانش حد بيطلع وجيه دود اكتسح الاراضي فرما كل المحصول كله الراجل ده الوحيد اللي كان بيطلع ذكا في المنطقه دي ايه بيقول اللي بيحكي الراوي بيقول الراجل ده لا يمكن الدود كان يقرب من الارض بتاعته لدرجه كانوا يجيبوا الدود كان الدود من كتره يجيبوا الدود يك بشوي يرموه في ارضه الدود يجري بره الارض ما يقربش من الزرقه بتاعه الملك الحافظ ربنا يحميك في مالك ويحميك في صحتك ويحميكي في اولادك ويحميك في دنيتك واخرتك انما لا ذكاء خلاص استحمل اللي انت هتستحمله بقى حديث الابرا الاقرع والابرص والاعم اللي ربنا ابراهم من امراضهم وبعد كده طلب من كل واحد طلب من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 الفقر خلى الناس تستني بالمال تقتل عشان المال ولا عز بالله كلهم مؤاخذين بالجرائم دي ولكن الغني مؤاخذ زيهم بل قد يكون مؤاخذ قبلهم تخيل لما تيجي تلاقي في امزانك نص كبائر اهل مصر نص كبار اهل الخليج نص كبار اهل المغرب العربي نص كبائر فقراء جنوب السودان و شمال السودان ودارفور ليه يا رب انا ما عملتش كل ده يا انا ما عملتش حاجه من ده انت السبب في ده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 يعني الإسلام بناء مبني على خمس عامدة اسالوا أي واحد مهندس في العالم لو امتى المبنى في العالم اتشال منه عمود يحصل له ايه النهار انت دينك منهار كله ما عندكش دين لانك ما طلعتش والرسول سوى ما بين اللي منع الزكاه واللي منع الصلاه تخيلوا اللي منع الصلاه لما ربنا قال عليهم نزاعه للشوى النار تنزع ايديهم تقطع ايديهم ورجليهم وتقطع جلد فروه راسهم اعضاء اسكم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 او كما قال عليه الصلاه والسلام عايزين أصور يبقى اسور نار يوم القيامه فقال لا قال فاديه زكتهما وإلا كل ده طب النار النار ديت لما تصور تصور يوم القيامة وتصور في القبر تخيلوا اخواننا موضوع كبير الموضوع كبير ويل لكل همازات الهمزه ما دام كلمه والد قال تبقى نار الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله اخلاه ما رضش يطلع حقه كله لينبذ انه يتنفس مكروه مطرود في الحطمه جزء من النار فظيع اسم الحطمة وما أدراك من هي هتعرف عمرك ما هتتخيل العذاب اللي فيه ما الحطمه نار الله الموقده انها ما تطفاش التي تطل على الافئده تخترق اللحم وتدخل في القلوب اللي اتملت بحب الدنيا إنها عليهم مقصده مقفوله خزن زي ما حطوا المال والذهب في خزن وفي علب يتحطوا في خزن من نار في عمد ممددة خزن جنب بعضها مقفول عليهم توابيت من جمر والعزم الله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 قضيه منتهيه منع الزكاه الدنيا بتاعته كلها عذاب ومعاقب من الله ومجرم عند ربنا وخاتمه السوق بتتهدد بالعذاب الله وعذاب القبر وعذاب القيامة وعذاب النار عذاب اليم يا جماعه عذاب اليم من الله سبحانه وتعالى طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي انا مش عايز حد يقول لي شبهات حدش يقول طب اعمل ايه ده انا والله بطلع لربنا برده بطلع كل شويه يا ابني اذا كدت نص في الما ليش دعوه بالكلام ده. ده حق الملك سبحانه وتعالى واحد يقول طب انا اصلي لربنا مبالغ كبيره خاف احسن الحاجه طلع زكاتك لقرايبك اول حاجه قرايبك الفقراء للاسر الفقيره اللي في قريتك وفي قريتك للحالات الفقيره اللي انت عارفها وغيرك ممكن مش عارفها طلعوا جزء من زكاتكم في الدعوه يا جماعه المجمع الفقهي في مكه بالاجماع قال ان الزكاه تطلع في الدعوه الى الله ونصر دين الله بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اهو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 الشاب يكبر ابوه يقول له حرام عليك انت بتاكل حرام لان حق ربنا ما نطلعوش من المال المال كله بقى حرام طلع حق ربنا وإلا كل لحم النبت من حرام فناره اولى به كل لحم النبت من سحت فناره اولى به طلع حق ربنا يا سبحانه وتعالى يعني انا اسف يا جماعه انا آسف ان درس الليله كان شديد ولكن أنا بكلم واحد لازم يفوق لازم يعرف هو عامل في نفسه ايه لازم يعرف هو هيضيع نفسه قد ايه 50000 سنه حساب يوم القيامه بالتصال طرد من حضره رسول الله عذاب في النار يختار جسده فتكوى بجبوه وجنوبه وظهورهم فعل ما قالوا الجباه من قدام والظهور من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 لو 10% من قاعدين طلعوا زكاتهم شوفوا الامه تنقلب قد ايه اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اعدنا على انفسنا اللهم اعدنا على شهواتنا اللهم زك قلوبنا اللهم اعدنا على أداء حقك في اموالنا واعدنا على أداء حقك في اوقاتنا واعدنا على اداء حقك في صحتنا وعافيتنا واعدنا على أداء حقك في كل نعمه انعمت بها علينا رب اجعلنا لك شاكرين لا تجعلنا لنعمك جاحدين لا جعلنا نحصىك بنعمك يا رب العالمين يا رب اطب علينا وطهرنا وطهر قلوبنا من حب الدنيا وطهر قلوب امه محمد من حب الدنيا وطهر قلوب امه محمد من الوهن ومن حب الدنيا وكراهيه الموت يا رب حبب حبك اللهم اجعل حبك احب إلى قلوبنا من الماء البارد على الضغى اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلينا وأموالنا يا رب